الضالين آمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد لَيْهِ رَدُّ عِلْمَ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامٍ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان وقانون وط ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضره امستوا ليقولن انها ذلك ليقولن انها ذلك وما أظن ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنا فلننبئن الذين بِمَا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب وَإِذاَا وإذا أَن عَمنَا عَلَ الإِ سَانِ أَعرَبَ وَنَآ بِجَانِبِ وَإِذاَا مَ السَّمُ الشَّرُوا فَذُودُعَ إِ عَ قُلْ أَرَعييتُم إِ كَانَ بِنعِ دَِّهِثُم م كَ صَْتُ بِ مَنْ أَبَلُّ من مِنْم انه في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين استجيبوا لربكم قبل أن يأتي يوم اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ الْجِنِّ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا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 او يزوجهم ذكرا واناثا او يزوجهم ذكرا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير